عملا بأمر رسول الله هذا صلى الله عليه وسلم ألف حرف قلام حرف أميم حرف يبقى ثلاث حروب بتلاتين عدد حروف القرآن فعشر تلاتة وتلاتين مليون حسنة تقريبا تلاتة وتلاتين مليون حسنة تقريبا بمعنى لو أنك أنت ختمت القرآن ختمة من الحمد إلى الناس